الموقع الرسمي لفضلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم هذه الماده محمد الرسول. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم على آله وأصحابه أجمعين سيرته صلى الله عليه وسلم كلها آداب وحياته كلها مكارم وفضائل واليوم سوف نتحدث عبر هذه المساحة والسانحة حول الأدب الرفيع والخلق السامع عنده صلى الله عليه وسلم وهو يدل على انبساطه وعلى قلبه وعلى فهمه للناس ونفسياته سوف نتحدث عن مزاحه صلى الله عليه وسلم نعم بعض الناس بتخيل انه رجل الدين مفروض يكشر وشه ويصرها وينطط عيونه وما يتونس وما يهزر ويكون زو صارم لا والله ما هذا بدين محمد صلى الله عليه وسلم وليس هذا من سنته وليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم سأخبركم ونستمتع ببعض صور ومظاهر الضحك عنده صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي أن تحلم شيء ما كان صلى الله عليه وسلم يضحك الضحك المستهدر حاشاه إنما كما تقول عائشة رضي الله عنه كان يحب التبسم والانبساط والبشر وكان دائما البشر كثير الانبساط إلى الناس كان إذا أعجبه شيء تبسم تبسما لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة فهناك محمد النبي ومحمد المحارب ومحمد رجل الأعمال ومحمد رجل السياسة ومحمد الخطيب ومحمد المصلح ومحمد ملاذ اليتامى وحامل عبيد ومحمد محرر النساء ومحمد القاضي كل هذه الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لان يكون بطلا البروفيسور روما كريشنا في كتابه محمد النبي الأمر الثاني يمازح ولكنه لا يقول إلا حقا مزاحه حق وكلامه حق الأمر الثالث المزاح عند نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على تواضعه وعلى قربه من أصحابه وإليكم بعض هذه الصور وهذه النماذج روى الترمذي في السنن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال جئتك لتحملني على ولد الناقة قال له يا أخي جاي تحملني على الناقة فقال له صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا ولد الناقه الرجل ولا قال له نعم سلام تعال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أنا ما بحملك على ناقة لكن ولده ولد الناقة ما ناقة اتكيل بشنه وهل تلد الإبل إلا النوق يعني النوق يلدن الإبل فما زحه وظاهر جدا ولكنه مزاح بحق ما زح عليه الصلاة والسلام أنس ابني مالك قال شنو يا ذل اذنين يا أبو يضنين قال له يا خلاكين انت تستمتع ياخذ النبي عليه الصلاه والسلام يمزح ياخي لكن مزاح دين مزاح ادب مزاح رقي مزاح ثوب مزاح رفعه يا سلام يا سلام صلى الله وسلم وبارك عليه مازح عجوزا قال لها لا يدخل الجنة عجوز جاءت مره عجوز قالت ادعو لي ربنا قال لا لا يدخل الجنة عجوز قالت تبكي قال لها لا تدخلين الجنة وأنت عجوز فإذا أدخلك الله لجنة أعادك واهتلى عليها قوله تعالى إِنَّا أَنْشَأْنَاهُمَّ إِنْ شَاءً فَجَعْلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا يا السلام جات مرة برضو قالت وراجلي وراجلي قال ليها زوجك الذي في عينيه بياض لما تقول في عينه بياض معناه عما قلت زوجي ممتين اتخلعت وقعدت تبكي قال لها ما من أحد إلا وفي عينيه بياض يزول في عيونه في بياض يا أخي لكن والله والله أنا خلي الصحابة أنا القرئت الكلام ده وبقوله مستمتع به يا أخي يا أخي لكن دم أدب شديد أدب عالي لأنه ابو نبي مقام بتحيبه عشان الناس ما يهابوه كان عليه الصلاه والسلام كما يقول عن نفسه انا الضحوك القتال يا سلام توازن بيضحك لكن وقت الشده شده وقت القوه قوه وقت الشجاعه شجاعه وقت الحسم حسم وقت العزم عزم وقت الصرامه صرامه احكي لكم موقف عجيب في مزاحه عليه الصلاه والسلام زاهر ابن حرام زاهر ده رجل اول حاجه قال لك دميم قصير والناس ما بتحبوه شكله يعني يعني من النوع ال يعني يقول عليه ما قيافه يعني يقولوا كده الرسول كان يمازحه هو. يقول زاهر باديتنا انا حاضره او نحن حاضروه يعني هو من الباديه ونحن ناس الحضر جليغا زاهر ابن حرام تخيل الموقف ده. أنا داركم دائماً مش معي يعني لما انتقر السيرة دي تعيش السيرة بمشاعرك وبكامل أحاسيسك وبوجدانك جلي جزاهر واقف تخيل جبيه وراء رسول الله وقبضه من الخلف قبضه شديد زاهر يقول شنو من هذا داري شاكل أرسلني فكني أزول فكني أرسلني قام رسول الله أطلقه التفت لقى رسول الله عمل شنو جعل زاهر يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا يا سلام أم لقاءها بحث يشوفه ريزار يقول من يشتري منا هذا العبد عبنا ذلك يشتري منه مننا يقول زاهر إذن تجدني كاسدا يا رسول الله يا سلام يقول ولكنك عند الله غال يا زاهر الله الله, الله كني يا أخي دي ما أخلاق. دماء دماء مزاح عجيب يا أخي مزاح عجيب. محمد يوم البعث شفيعنا. محمد نوره الهادي من الظلم. سأخدم لكم هذه المسألة بقصة رواها أبو داود في السنن والنسائي كذلك من حديث سيد ابن حضير رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد رجل من الأنصار واقف. فوكزه بعود في خاصرته هزار شوف هزار معه طعمه بالعود في بطنه الرجل قال لقد أوجعتني وإلا أنا اختص منك ارفع ثوبك رفع النبي ثوبه فانكب الرجل على كشحه على كشح النبي يقبله الكشح ما فوق الإزار ما فوق الرباط أذول بعد ما يربط بنطلونه ده أشيل فوق بنطلونه أشيل فوق السروال فوق ده اسمه الكشح يقبل كشح النبي عليه الصلاة والسلام فداك ارواحنا ونحن جميعا فداك يا رسول الله والله لا نملك إلا أمام هذه العظمة الباهرة وأمام هذا الجلال المشرق وأمام هذا السمو المتألق إلا أن نقول صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم